e <laughs> وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحابون ونبي حمد ربك ويؤمنون بذيه ويفدوا ثيلون للذين آمنوا ربنا وسعتك كل شيء اللهم وع المنثور تابوا واتبعوا سبيلك فهو 117. ربنا وأدخلهم جنات علمين التي وعدتهم ومن صلح من آ. هيم <تصفيق> الرَحِيم ت وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيم إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ 114. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون 115. قالوا ربنا أمت نتنتين وأحييت نتنتين 129. <تصفيق> عرصنا الحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء though لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ربيع الدرجة Oh! اليوم تجزى كل نفس بما كذبت له. يا الله والسميع البصير أ ولم في الأرض فيوم كيف كان عاقبة ال Şehid <Sessizlik> ol الذ بقومه وعذو والذين من بعضهم وما الله يريد ظلما للعباد وَيَأْتِي <مقر homepage> يوم إني أخاف على يوم التناد water well, وَقَالَ في <تصفيق> <تصفيق> eğer uh... Well, I don't I don't know. وقال الذين في النار لبؤسنا واتجاه عنا ربكم يغضبdisp عن 121. والعالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء صدورهم إلا كبرهم ما هم ببالغين تستعذ بالحرم 111. ذلك الله ربكم فتباركن فتن ثم من على ثم يخرجكم كونوا شيوخا ومنكم من يتو فأن قل لتبلغوا أجل مسمى ولعنكم لا يمتر إلى الذي يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم كن نذعو من قبل شيئا كذلك يضل الله وفيما كنتم ترحوون، أدخلوا أبو الفجار إنما خالدين فيها فبسم الله be وَالْقُرَى أُنْسِنَا رُسُلًا مِنْ قَوْمِكُم مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ من لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وما أي آيات الله تُنْقِنُ أَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ كوة. كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما فَيَحُوبُ بِمَا عِنْدُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ فَرِحُ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَقَسِيرَهُنَا لِكَ